وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه الله يجتبي اليهم من يشاء الله يجتبي اليهم من يشاء ويهدي اليهم من ينيب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 والَّذنَ يُحجُونَ فيِي الله مِ بعدمَُجيبَ لَ حُجتهم دا حِب حُجتهُ دا حبَة عندَ رَبِّهِم وَعَلَيْهِمْ غضبُوا وَلَهمم عذابُ شدَديدَ اللههُ الذي أَ زَل الكتابَ بالالحقَِّ والمزانان وَما يُيدَركَ عَ الساعةَ قريبا يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفيهم ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز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 وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بس فيهما مِن دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير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 اَيَّ شَيءٍ يَسْكُنُ الرِّيحَ فَيَظَلَّلَنَا رَوَاكِدٌ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيات لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورَ أَوْ يُوبِقُهُم بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن نَّصِيرٍ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 ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من مكيد فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها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 او يزوجهم ذكرا و اناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا او يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا